يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده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 تُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبْتِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومن يفعل همني فقد ضل سواء السبيل اقفوا قومكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم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 اتؤمنون بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء